احنا كنا بنتكلم عن المفهوم اللي عندنا عن المفهوم ده صح كل مفهوم Reklar velk med nåt. Vi harростad. Forok, jeg drisse det. Vi kjenker um det om rette. Vi kjenker om s Wales, Vi kjenker om nip incidentet, og skal jeg hele dobrade. For addition kan jeg bahs mandet? Da, så blir det de skal sp analyticale, vi får djeạ tog det var. Det, det. Den gjerne vi å وخد المفعول المطلق وان شاء الله هنتكلم عن المفعول ايه لا لاجل السبب المفعول لاجله ااا تعرفوا شيء؟ التجوز او خطب الكبير لاجله حتى في اللغه العربيه في لو ما يخش الكلمه بالبرهان وخطيت لأجله والجنة مشت أعطى كل مفهول لأجله مثاله أنا أتكلم كلام بسيط خالص ويعني أريد نبسط النحو ما نصعبوش وبحيث أنه ما مفهول واحد أنا أدرس العلوم الشرعية رغبتا في الخير فاهم يعني فلحط لاحظ لحط لين كلمة لأكل ما تم ربكًا لأيش دي لخد آه؟ لأيش دي أو لأيش دي يعني المفروض بي أو العلوم الشرعية مفروض بي يعني ما يجدونه عن علوم الشرعية بحي رخبتك تخلي نفسي يا خبت كسي أنا عايزة شو يعني يعني, يعني في مفروض بي وفي مفروض بي في مفروض بي؟ الجملة؟ الضحط تصور الآن الجملة دي تحتوعي المفروض بي ومفروض بي تصاح المفهول بك أنا أدري شو العلومة المفهول بك ربتني ربتني في الخير أي لأجل الخير احنا انتفقنا خلي الأخوات معي بس انتفقنا سابقا على أن كل مفهول مفهول الفاعل مفهول الحمد لله اللي اللي الفاعل مفهول وفي المفروض كل يمفروض منصور مفروض بين منصور مفروض مطلق منصور مفروض لأجل منصور من بانك تبثوا بأخه معايزة وبعدين قالوا اه كانوا يعني اتكلموا عن من انا عايز اعلم من المنطقة فبقول هذه الباب تدلوا على المغيارة فطر يا واحد باقي نقول قال لي بس نعيد فيك حاجة بصور خطر قال لي وتدلوا أيضا على المعيين بس نحفل بشتغال بيهم انا والله بشترط طبيب مش عارف ليش ان هو يعني حاجة من عندي يعني احتياجي هو لو قال انا بدرس اللغه العربيه الوضع يختلف هو لما اجي انا طبيب عارف ان هو بايه بيكتن يقول حاجه في الترين يعني مزيد يعني عايز المفعول معه اللي هو الواو المعيه المفعول معه مش موجود خالص الفرح الفرح المفروض المفروض المفروض المفروض المفروض في القران لم يذكر يعني المفعول المفعول ها المفعول به فيه كله موجود الا المفعول معه ازاي المفعول معه يعني يا شريف سرت والنهر لما تعمل الواو يقول الواو ايه الواو هنا يسموها واو معيه يعني ايه معي معي واو معيه اما ان سبته مع النهرى ان سبته مع النهر معنى يبقى الواو هنا بمعنى مع يسموها واو المعيه في المصحف خد بالك أني قدس العلوم الشرعية وراغباتل في الخارج أطلعني زي أخي كباتل أن جلمة راغباتل تعليلية تعليلية يعني بتعليل ليه هني بدس العلوم الشرعية آه إجابة لأجل الخير خلاص داني العنون راغبا راغبا آه وذا إجاب vil dere være turde et horvlayer de? Gjelser er Harrivet? Gjelser et fabriker dene barnet? Heim? Hen are menANtim 하 between, blir det ungって. Twa deling er Årfi, årfi, årfi, årfi, vil lære, vil lære, و ادرس ها سنه يا سنيه جماعه سنه يرفع... أخذ... مرفوع بالضمه المقدره ادرس فعل مضي ادرسه ماضي الماضي ولا انت بتنشي؟ المضارع ده المضارع مرفوع بالضمه ولا مش عارف بين العلوم به في, الدوله في, الدوله في <سؤال> العلوم مضاف الاشتراعية لا انت بسوق أعوذك صفا لا انت مصفت العلوم يا أخي عامل بأنها شرعية صفا صفا وانت تعرفنا ازاي يا أخي عامل بشبالك يا حسين عشان ما حد دي العلوم معرفة معرف. ودي معرفة خلاص؟ ما يبقاش مضاف ومضاف إيه مضاف ومضاف إيه إيه ميدان التحريق مدرسة الشحات كورت القدر إذا واحدة معرفة أو الثانية ما شو معرفة؟ ميدان استجرة مضاف ليه تعرفوا زال؟ ميدان التحرير إيبا التحرير مضافة الخوار لأفين بقى يا ربي قم يعني الشيخ عادة باش أطلقي فكرة تفتوح سليم هو في سجواتي قال لك دي مبتلع فيلم خلط. قول الخبر فين في الخبر الجمله خبر يا احمد وده ولد لسه والخبر الجزء المتمم الفائده ك الله بر وما الاياد شهيده لان يودي تثبت الجمله انا ادرس العلوم الشرعيه <متصفيق> واخت الجمله هنا اجا المبتدا وده الخبر يا احمد الجمله الثانيه الجمله الثانيه في محل رفع خبر المبتدا لما اجي ثاني انا مبتدا ما فوق الضم مر نصبت ادري شو ها فعل مضارع منصوب بالضمه ظاهر العلوم فاعل فمن الصدر اقرو انا ادري شو انا العلوم اقود بمنصوب الفتح الشرعيه صفه للعلوم منصوبه بالفتح والجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا رغبه ان كل في حفظا الخيري ها في اسم جروب بيوعانه التلابس ان اول مره حد بيتبرع او يتبرع او نفع خاصه من اطفال مدرج اللي كانوا في الموضوع ما كانش اول كان بيتهجم الاول هو ده صح احنا عايزين كده ومحدش احنا مش مدرسه اخواننا نعم يدل عليه ده حاجه اذاكره ها da er laget det også. Nå er laget. H drop inn høft men arbe Vei vi sier inn som har ekki håndes på? Tpa, jeg går på deg ind og all at du. لا يوفق في عبادات لله حفظا على الاخلاص <سؤال> والحرص لا معنى التعريف من اول اختي اختي فعل <سؤال> مضارع فعل <سؤال> مضارع مقدره نعم وساحته وضمته وفتحه اختي ان عباداتي ها خالين منصوب بالايه <سؤال> عباداتي منصوب بالياء <سؤال> <سؤال> كسر <سؤال> <سؤال> كان مؤنث منصوب بالكسر, بالكسر. وليا في, في, في, في محل, محل في محل نصب بس يا جماعه دي يا جماعه الموضوع مش اوضح حد يغلط اي ضمير يتصل باسم يتصل باسم اذا لفظ الاسم ضمير يتصل بفعل يبقى مفعول به هنا عيبه Up enquanto. Og dette, студien. For det, med til quatt? Som for det? Den er du ebenen til at du sånne var mulheres. På de hsynene der? Som for det? Oh, du har det banksket? Drøm oppsaker? Da du ikke ned? Du måtte bekle في مبالغ مصادر الضم فمقدر فقدر قام عبادات عبادات يقعد بيت منصوب بالكسره لانه في, في, في ايه في محل نصب تهني لا هي عبادات في حافظ جاد و اسم الجلاس الجلاس مضاف لا مش لا اسم مفعول الاسم مفعول الضم بالله. طيب مصرحة. مصرحة. مصرحة. مصرحة. على... على حرف ص على احنا اتفقنا ثابت يا محمود وانت بالتالي ما كنتش موجود ان كل حرف ده كل حرف ده بيبقى له بفعل قال لله ها هو ثانيه سميه هنا ده فعل الاخفاء ها فعل الاخفاء العدد ها عاوزك بفعل الاخفاء بدل العدد يعني انت عايز تتعرف ايه فعل ايه اخفي حسب عبادات عبادات عايز يا اما باول ساعات ولا عصم لله اخفي لله بما هنا ايه اللام هنا متعلقه بايه <تصفيق> طب نعالك متعلقة ايه؟ حفص هنتقول لي ده حفص إيه اسم وإيه شفاعل أقولك معنى الفعل اللي فيه معنى الفعل اللي فيه ده. ده. حرف الجره ده متقصد بك معايش كمان تاليش كمان كل حرف الجره شي جمان ولازم أرده الفعل ودي معلومة يعني هتكلمك شوية في التذكير بس معايش مثل لله متعلق بفعل فيني زيان؟ أفي طب علا متعلق باي؟ بمعنى الفعل اللي فيه من باب أحرص يعني أحرص علا ولا علا دي متعلقها بالإخلاص؟ لا متعرصة بفعل متعرصة بفعل حرصاً علا حرصاً علا تسمحنا من المفروض ان احنا بنشهد على أولا؟ ما هي يعني مثلاً أخفي عباداتي لله لأجل الإخلاص <تصفيق> فشلنا حرصاً عنه طيب ما هو لأجل الإخلاص لا حرف إيجار حرف إيجار المتعلق أخفي <تصفيق> لا يا إخواننا إحنا في كلام كلامة يا ما مام دي قواني عامة بقولها ليه عشان ما تقرأ أنت تسبوك بالتفسير أصلاً ده متعلق أصلاً يومي تكتوب مش عاية تكتوب تعرف أن حرف الجارة يجب أن يكون متعلق يكون متعلق بفعل الفعل النموض اللي قابله اللي فيه صلة منه وينه مع بعض يعني حرصة هنا هتقول أنت رديك علاء على, على حرصة أقول أن حرصة هنا متصلة بعضا صحيح؟ صحيح فاشت جيب عليك لا, لا يعني الكنان متصل ببعض أصلا أهل التان وضع كده وضع قلنا المفعول ده اخذنا المفعول المطلق وقلنا المفعول المطلق ده شو اللي بيين ها المفعول المطلق ده يشغل شديدا هلصن على مستقبله ها حد يعمل ها هو يريد عايز اقرا انا هذا OK Samen? He liksom, tilfred følrikk. Oke. Slutfig? Slutfig man at det... hæya? Syntese? Du 뭐� ors 식? Sp Background. Han had ting, nårِ han particularer sa inn� firen, hevet at inn innst血 mors skуп. Du fei han. Det ennå had du problemen, og jeg skørt for mad var det. ضربت الطالب ضرب مفعول مطلق منصوب بالفتح كل مفعول منصوب بالفتح شديدا ولذلك المفعول المطلق مؤكد للفعل ولا مبين للنوع مبين للنوع مبين للنوع شديدا اه نادي مفعول لأجله منصوب بالفتح على على حفز اسم الموضوع طب على بحرص سمع هادي تهم حاجة طب الهاء هنا يأخي عن الإعراءة فيه ها؟ ما ليه على الطالب الهاء هنا إعراءة في مست الهاء يا جماعة السنة يا شي كمان الهاء هنا في المستقبل على المستقبل منعها إعراضها ليه؟ السنة يا عزيزي ها؟ شأنه قلنا كل, كل ضمير منتصل بإسم مضفر كل ضمير منتصل بإسم مضفر أنا بقول لك معلومات بسيطة وقلت تمشي الماكن كل ضمير منتصل بفعل كل ضمير منتصل بإسم كل حاجة كل اسم يأتي بعد كل مضفر يأتي بعد ضمير بعد دا. كل بعد جميع مضاف، بعد ظرف مضاف، وسط الضار، أمان الضار، هدف الضار، فوق الضار، تحت الضار، الضار كله ايه؟ مضاف طبعاً فيه اللي كانت بسيطة كده في المفعول لأجيه وانا مش تقول لأنه هده بس على ثميال كاس، جيب إحنا ثلاث مفاعين المفعول الاول والمفعول به والمفعول الثاني مفعول مطلق ده بتاع الايه في الواحد حتى انت ما بتكونش عارف تقوم اقرا ايه اقرا القطعه بصوت عالي سيد ما تقوم ضربه في Eh så man ikke kommer den første, da